لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله مين